قل إن كانت لكم الدعوة الآخرة عند الله طالفة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم طالفين وليتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم والله عليم بالضالين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 عدوا والجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصد قلما بين يديه ودوه وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله وجبيريل وهكذا فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ